بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شطقنا الأرض شطا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتنا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نحن اليوم مع سورة عبس وتولى قال الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى هذه الآيات تتكلم عن حال نبينا وحبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه عن حاله في مكة لما كان صلوات ربي وسلامه عليه يطوف في أحيائها يدعو الناس إلى الإسلام يرغبهم في عبادة الله تعالى فكان يحرص صلى الله عليه وآله وسلم على الكلام مع كل الناس مع الكبير والصغير والغني والفقير والوجير ومن كان دونه كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يوجه الجميع، على أن يدعو الجميع، على هداية الجميع. فاجتمع في يوم من الأيام بين يديه مجموعة من كبار قريش، ممن لو آمنوا ووحدوا فإن اتباعهم سوف يتأثرون بهم ويدخلون في الإسلام تبعا لهم. وهذا طبيعي إذا أسلم كبار الناس وجهاءهم تأثر بهم من هم تحتهم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتحدث معهم على أن يتكلم على أن يدعوهم إلى التوحيد وهو فرح مستبشر أنهم اجتمعوا هذا اليوم بين يديه وأنهم جلسوا ينصتون إليه في هذه الأثناء أقبل صحابي كفيف البصر لكنه مبصر القلب أقبل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وقد سمي سميت أمه أم مكتوم لأنه كتم عن النظر فكما تقول أنا كتمت هذا السر يعني لم أبح بهذا السر ولم أخرج السر وأخفيت السر عن الناس فكذلك سميت أمه أم مكتوم أم الأعمى أقبل رضي الله عنه يبحث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليطلب يطل منه أن يحفظه شيئا من القرآن يعني الأعمى لا يستطيع أن يقرأ وبالتالي والقراء أيضا ما كانت منتشرة اصلا. فيحتاج إلى من يبدأ يكرر قوله الله أحد فيكرر أعمى وراءه قل هو الله أحد قله الله أحد قل هو الله أحد, قلوه أحد قلوه هكذا فهو يستغرق وقتا طويلا في تعليمه ويحتاج إلى تفرغ له وصفاء ذهن ويعني وقت مناسب أقبل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه الرجل الأحمى أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه يسأل أين النبي صلى الله عليه وسلم فدلوه على في مكة ما في مسجد ولا في شيء جاء وأقبل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أم, أم مكتوم رجل كفيف لم يدرك ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس وما يدري من اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان من علماء الصحابة ومن وجهائهم ومن عقلائهم ومن قضاتهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين كان عليه الصلاه والسلام ربما خرج من المدينة في بعض أسفاره ويحتاج إلى أن يترك نائبا عنه في المدينة يقضي بين الناس ويصلي بهم يدير شؤون المدينة فولا عبد الله بن أم مكتوم مرتين عبد الله بن أم مكتوم لما أراد أن يخرج الصحابة إلى معركة القادسية قال أخرج معكم قالوا أنت كثيف البصر قال أخرج معكم وإن كنت كفيفا أصلي بكم وأفتيكم فلما خرجوا وصلوا إلى هناك قال أريد أن أشارك في المعركة قال أشارك في المعركة وأنت كفيف البصر قال ألستم تحتاجون إلى رجل يحمل الرايه قالوا بلى قال أنا أحمل الرايه اللي يحمل الرايه لن يقاتل أنا أحمل الرايه فأصر عليهم حتى أوقفوه في نصف الجيش وحمل الرايه غرسها على الأرض وحفر بقدميه حتى غط قدميه في التراب ليثبت نفسه حتى استشهد رضي الله عنه وهو يحمل الرائح عبد الله المكتوم نزلت هذه الآيات حوله فقال جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن حرصه على الدعوة ودعوته لهؤلاء عبس وتولى أن جاءه الأعماء كان عليه الصلاة والسلام يتحدث معهم عن التوحيد عن الإسلام عن عبادة الله من هو الله من هو الخالق لا يليق ولا يجوز ولا, ولا ولا ولا ينبغي أن تعبدوا هذه الأسلام معه يدعوهم إلى الله في هذه الأسلام وهو يتكلم أقبل عبد الله المكتوم رضي الله تعالى هذا الرجل الكثيف البصر وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله علمني مما علمك الله النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهؤلاء ف لم يلتفت إليه وأكمل كلامه معهم وكأنه يقول طيب أنت من أصحابي ومن أحبابي وأنت بين يدي إذا شئت أن أعلمك في وقت آخر أنا الآن مشغول بهؤلاء لكنهم ما شرح له لشغاله بهم فأعاد عليه يا رسول الله علمني معلمك الله يا رسول الله علمني معلمك الله فظهر الضيق على وجهه عليه الصلاه والسلام وهو بشر ظهرت معالم الضيق لكن هذه المعالم لم يراها عبد الله بن أم لانه أعمى فأنزل الله تعالى هذه الآيات عبس وتولى تولى يعني أبعد عن تعليمه أن جاءه الأعمى أن جاءه الرجل الأعمى يعني عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عن. ثم ذكر الله تعالى أحوال عبد الله مكتوم وأحوال دعوة هؤلاء مما سنكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا عدس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى تقدم الكلام عن سبب نزول هذه السورة وأنها نزلت في ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وكان رجلا أعمى وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم كان مشغلا بالكلام مع صناديد وكبار من ملأي قريسيو وذلك في مكة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهؤلاء لدعوتهم لأنه يعلم أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يمكن أن يلتقي به في أي وقت فهو مسلم ويستطيع أن يعلمه في أي وقت آخر أما هؤلاء فإنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يستثمر ويستغل الفرصة إذ اجتمعوا بين يديه فأنزل الله تعالى هذه الآيات عبس وتولى والعبوس هو تغير الوجه لكراهيه الشيء لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يكن يعلم بانشغال النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الكبار من قريش فجاء وجلس أعمى وجعل يقول يا رسول الله علمني ما علمك الله يا رسول الله حفظني القرآن، يا رسول الله فأشغل النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت الكراهية من النبي صلى الله عليه وسلم العبوس الذي ذكره الله تعالى في القرآن عبوس لاجل انشغاله بدعوة مع هؤلاء يخشى صلى الله عليه وسلم أن تفوت عليه فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يعني لا تنشغل بأحد دون أحد فكل الناس مهم في الدعوة إلى الله تعالى وما يدريك لعله يزكى يزكى يعني يتطهر ولذلك سميت الزكاه إخراج زكاة المال سميت زكاه لأنها تطهر المال أنت عندما يكون عندك محل تجاري أو يكون عندك مال اكتسبته فإنك في كل سنة تخرج منه 2.5% حتى لو كان في هذا المال شيء من ربما حقوق الناس لم تعلم بها أو غش وقع لم تعلم به أو قل غير ذلك لو وقع في هذا المال شيء فاخترط بمالك الحلال الأصلي فإنها الزكاة تطهره تزكيه فقال الله تعالى وما يدريك لعله يزكى لعل الكرام الذي يسمعه منك هذا الرجل الأعمى يزكيه يطهره يدله على الخير أكثر يجعله يقبل على الصلاح أكثر لماذا تعرض عنه قال وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى يتذكر وما كان غافلا عنه من الحرص على الخير الحرص على الطاعات فتنفعه الذكرى فينتفع بهذه الذكرى وهذا فيه أيها الاخوه والاخوات أن الإنسان لو عرض عليك فريقان من الناس فريق عندهم نوع قبول للخير اصلا وإقبال عليه ومحبه للخير وفريق آخر هم معرضون اصلا ولا يريدون الخير ولا يقبلون عليه فقيل لك ادعو أحد هذين الفريقين إلى الإسلام هل تدعو هؤلاء الذين هم اصلا عندهم حب للخير وحب للعمل الصالح حتى لو كانوا غير مسلمين في ناس غير مسلمين ومع ذلك عندهم حب للأشياء الطيبة الصدقة على الفقير رعاية اليتيم كف الأذى عن الناس عندهم في فطرتهم السليمة محبة للخير عموما بينما هناك أقوام آخرون ليس عندهم مثل هذا الاقبال الخير فالأصل أن تقبل على من هو مقبل عليك الشخص اللي اصلا عنده قبول للخير هو الذي تعال واقبل عليه الكأس الفارغ الجاهز للملء بالماء هو الذي تملأه، أما الكأس المليان الذي يستطيع، الذي تحتاج إلى أن تخرج ما فيه، ثم تملأه مرة أخرى، فهذا لا تنشغل به وعندك ما هو فارغ فقال الله تعالى: وما يدرك إلا الله يزكّ أو يتذكر فتنفع فعّب الذكرى. أما من استغنى، ولايك الصناديد الذين هم معرضون عنك أصلاً. أما من استغنى، فأنت له تصدّى، يعني تقبل عليه، وما عليك إلا يزكّ. أنت عليك أنك تبلغ الرسالة فقط أيها الداعية أنت عليك أن توضح الخير للناس أيها الداعية وما عليك أهتدوا أو ماهتدوا هذا إلى الله تعالى أنت عليك البلاغ فقط أن تبلغهم الرسالة ثم قال الله وأما من جاءك يسعى اللي هو ابن مكتوم الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتلهى بهؤلاء كان يمكن أن يصرف له ولو شيء من الوقت فقال الله كلا إنها تذكره هذه تذكرة لكل من يعمل في الدعوة ألا تنشغل بأحد دون أحد ألا تضع جهدك الكبير في المدير وفي الوزير وفي العظيم وتدع الضعفاء والفقراء والمساكين كل هؤلاء هم محل دعوتك وهم أهل الإجابة إن شاء الله صلى الله عليه وسلم التوفيق والسلام عليكم, السلام عليكم تكلمنا فيما سبق في بدايات سورة عبس وتولى وصلنا إلى قوله تعالى كلا إنها تذكرة يعني ما مضى من قص من قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الاعمى ومع صناديد قريش هذه تذكره لكل من يعمل في الدعوة إلى الله تعالى ألا تنشغل بأحد دون أحد ألا تنشغل بالكبير والعظيم بدعوته وتصرف في ذلك الأوقات وتغفل عن الضعيف والمسكين والفقير لأن كل أحد له حق أن يدعى إلى الله تعالى وأن يعبد لله جل وعلا فقال الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كل هذا مسجل في صحف عند الله جل وعلا الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد فهي صحف مكرمة يعني لها قدر وهي مرفوعة مطهرة وقيل هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء قال الله بأيدي سفرة كرام بررة سميت الملائكة بسفرة لأنهم رسل بين الله تعالى وبين عباده هم يرفعون أعمال العباد إلى الله تعالى ويلتمسون مجالس الذكر ويرتفعون إلى السماء ويقولون يا ربي هؤلاء يذكرونك هؤلاء يحمدونك هؤلاء يستغفرونك وهم كذلك رسل بين الله تعالى وبين الأنبياء والسفير هو الذي يكون رسولا بين دولة ودولة إلى اليوم هذا المسمى موجود وأول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى آخر القصة الشاهد أن الله تعالى سماهم سفرة وهم كرام وهم بررة والبر هو الخير الكثير ولذلك يقال مثلا هذا من أعمال البر يعني سقي الماء وإطعام الطعام وكفارة الأيتام والإحسان إلى الناس وغير ذلك من الأعمال هذه كلها من أعمال البر فسميت ملائكة بررة لمحبتهم لعمل الصالح قال الله تعالى كرام بررة ثم التفتت الآيات إلى الإنسان المعرض الذي يقال له آمن بالله الذي خلقك ورزقك وسواك فعدلك وهو الذي يملك ضرك ونفعك ويعرض فقال الله قتل الإنسان ما اكفره. كيف يكفر والله تعالى الذي خلقه ورزقه وأوجده وأمره بعبادته كيف يكفر قتل الإنسان نوع من الدعاء عليه بالموت قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه يعني لماذا يتكبر هل خلق من الذهب ومن الفضة ومن الحديد والالماس من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره يعني خلقه أو شيء نطفة تل تل تل تل الحيوان المنوي يتحد بالبويضة عند المرأة ثم يبدأ إنشاؤه طورا بعد طور وخلقا بعد خلق وقدره يعني يكون الفترة الأولى كذا ثم الفترة الثانية كذا ثم التي بعدها كذا حتى يولد جنينا ويكبر حتى حتى يشيخ فقال الله تعالى من نطفة خلقه يعني من نطفة مذرة محتقرة عند الناس ومع ذلك خلقه الله تعالى منها من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرح. يسر له السبل يعني الطرق كيف تأكل كيف تشرب كيف تلبس كيف تشتغل كيف تحرث الأرض كيف تزرعها كيف تحصدها يسر له علمه هذه الأشياء السبيل يعني الطرق التي يسير فيها الإنسان سواء هي طرق دنيوية أو طرق أخروية ثم السبيل يسره وبعدما يسير في حياته ثم أماته فأقبره يدخل الإنسان إلى قبره هكذا رحلة الإنسان في حياته لكنه يبقى في القبر زمنا ثم إذا شاء أنشره والنشور هو بدء خلق الإنسان مرة أخرى بدء خلق الإنسان مرة أخرى لأنه في القبر يأكله الدود ويفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب كما جاء في الحديث وهو آخر فقرة بالظهر التي يخلق منها تكون هي مثل البذرة التي يخلق منها الإنسان فأنشره يعني خلقه مرة أخرى ولما ينفخ في الصور يقوم من القبر فأنشره فذكر الله تعالى بعد ذلك وقوع القيامة وكيف أن الله جل وعلا حاسب العباد نقول نذكر لكم ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في سورة عبس وتولى قال الله جل وعلا بعدما خلق بعدما ذكر خلق الإنسان و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 الدخن وغير ذلك من الحب الذي ياكله الناس يطحنونه يصنعون الخبز وغير ذلك قال فاخرجنا منها حبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا والقضب قيل هو العلف الذي يكون للحيوانات والعنب هو الذي ياكله الانسان ثم قال الله جل وعلا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 ثم قال الله تعالى مبينا أن الموت ليس هو نهاية الحياة قال فإذا جاءت الصاخة والصاخة هي الصيحة العظيمة النفخ في الصور الذي إذا نفخ فيه صخت و و و يعني ازعجت آذان الناس وانتبهوا إليها فإذا جاءت الصاخة وهي من أسماء يوم القيامة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 فقال الله جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترحقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة وهذه القطرة هي السواد والظلمة التي على الوجه كما تقول والله في قطر في الجو يعني في سواد وظلمة لا نستطيع أن نرى القمر أولئك هم الكفرة الفجرة عياذا بالله سر الله لي ولكم التوفيق